الوحدة الرابعة الحياة اليومية الدرس التاسع عشر الحوار الأول انظر واستمع متى تستيقظ؟ أستيقظ عند الفجر أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد هل تنام بعد الصلاة؟ لا لا أنام بعد الصلاة ماذا تفعل بعد الصلاة أقرأ القرآن ومتى تذهب إلى المدرسة أذهب الساعة السابعة هل تذهب بالسيارة لا أذهب بالحافلة والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد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 الحوار الثاني انظر واستمع هذا يوم العطلة هذا يوم العمل ماذا ستفعل يا طه سأكنس غرفة الجلوس وماذا ستفعلين يا فاطمة سأكنس غرفة النوم وماذا ستفعل يا أحمد سأغسل الملابس وماذا ستفعلين يا لطيفة سأكوي الملابس أنا سأغسل الأطباق وأنا سأقرأ القرآن والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد هذا يوم العطلة هذا يوم العمل ماذا ستفعل يا طه سأقنس غرفة الجلوس وماذا ستفعلين يا فاطمة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 متى تستيقظ يوم العطلة أستيقظ مبكرا ومتى تستيقظ أنت أستيقظ متأخرا ماذا تفعل في الصباح أشاهد التلفاز وماذا تفعل أنت أقرأ صحيفة أو كتابا أين تصل الزمعة أصلي الجمعة في المسجد الكبير وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد الكبير أيضا والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد متى تستيقظ يوم العطلة؟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 أصلي الجمعة في المسجد الكبير وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد الكبير أيضا